بسم الله الرحمن الرحيم الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء بفضيلة شيخنا الحبيب الدكتور عبد الحفيظ العدسي تحت هذا العنوان كيف يحبك وأنا على يقين تام وثقة جازمة أن الجميع وأنا كذلك متشوقون متلهفون بالسماع والإفادة من فضيلة الشيخ فليتفضل مجزيا من الله خير الجزاء موفقا مسددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى عم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى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 وهو عن محبة الله تبارك وتعالى والسبيل السبيل إليها والوصول إليها وتحقيقها وهو موضوع كبير مهم عظيم يدلك على ذلك أن الإمام بن القيم رحمه الله تعالى يعد المحبه هي اعلى المنازل وهي الغايه التي يصل اليها السالك السالك الصراط المستقيم كذلك كان الصحابه رضي الله عنهم يعتنون جدا بهذا بهذه المحبه ويفرحون جدا بإدراكها وإحرازها ففي الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه وكان هذا في الليل الليلة التي فتحت فيها خيبر يقول عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمرة يومئذ ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ وجعلت أستشرف لها يعني عمر جعل يبرز ويظهر نفسه عسى ولعل أن يقال له خذ الراية ليس طمعا فيها في الإمرة ولا رغبة فيها في الإمرة أعني إنما لمقترن بها من أمر عظيم جليل وهذه الشهادة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن يعطى الراية بأنه يحب الله ورسوله والله يحبه ورسول الله يحبه هذا الوصف جعل عمر رضي الله عنه يتمنى لو يعطى اللواء ويتمنى لو يجعل أميرا لينال هذه الرتبة العظيمة السنية فكانت من حظ علي رضي الله عنه حيث أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أين علي قيل به رمد فدعا به يقاد فتفل على عينيه فعادتا أصح ما تكون ما تكونان وأعطاه الراية وقال سر على رسلك حتى تنزل بسحتي ما الحديث الشاهد منه أن عمر تشوف واشتاق وتمنى هذه الراية لهذا الوصف العظيم رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتع على يديه ولذلك الإمام النسائي رحمه الله ذكر هذا الحديث في خصائص علي رضي الله عنه كتب كتابا في فضائل علي رضي الله عنه فذكر من جملة ما ذكر هذا الحديث ليدل على هذه الفضيلة العظيمة والشرف العظيم فأخذ هذا أمر عزيز ومطلب جليل ينبغي أن يسعى له المسلم السعادة كلها والفوز كله والراحة والطمأنينة والسلامة من الفتن والرعاية الإلهية والعناية الربانية كل ذلك إذا أدرك الإنسان هذه المحبة ويقول الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الصادقين بأنهم يحبون الله ويحبهم الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم هو جل جلاله ويحبونه وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الحسن البصري رحمه الله قال أعطاهم أكثر أو كافأهم أحسن المكافأة حيث ذكر الله أنهم نالوا محبته وقال ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب يعني أن نحب الله فنحن عبيده خلقنا وأوجدنا سبحانه وملكنا وقهرنا سبحانه ولولاهما كنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون لكن الشأن في أن تحب أن يحبك الله سبحانه وتعالى هذا هو الشأن وهذه الغاية التي ولذلك أحضرت معي هنا أستدل به وأسترشد به كلمات لإماما بن القيم رحمه الله ذكرها في منزلة المحبة من مدارج السالكين فيقول إن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام القضية ما قضية بتاعة يعني مسألة كذا يستحب ولا مندوب لا هي أصل دين الإسلام محبة الله هي أصل دين الإسلام فبك فبكمالها يكمل الإسلام يعني وبنقصها ينقص توحيد الإنسان قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ كيف تفسر أيها المبارك ما يحصل أحياناً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار صحيحات من مثل خبر سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري افتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقال ماذا صنع سعد بن الربيع فذهب من يسأل عنه ويتفقده في الجرحى والقتل فوجده وقد أصيب باثني عشر رمحا في جهة صدره وبطنه ووجده به رمق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويسأل في الأحياء أنت أم في الأموات فقال أقرئ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وقل لقومك من الأنصار لا بارك الله فيكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف هذا الكلام لو قيل لإنسان يجلس في ظل وارف ومع ماء بارد ونسيم عليل وشبع وري قيل له قل كلاما إيمانيا في مثل هذا ربما اجتهت وتكلف رجل يفارق الدنيا به رمق يعني هذا في آخر لحظات الحياة وقد أصيب هذه الإصابة العظيمة هذه كلماته كيف تفسر هذا هذا انسان من لحم ودم وعصب يألم ويموت ويحزن لكن القوم أدركوا حقيقة الإيمان وحصلوا ذروته ولذلك عبروا بقلوب ثابتة وبإيمان عظيم عن هذه الحقيقة التي أدركها أقرر رسول الله من السلام وقل له سعد في الأموات حياة في الأقا قل له أنا في الأموات وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمتي يعني لاحظ ما تندم على إسلام ولا تأسف على إيمان ولا قال أصابني هذا الذي أصابني بسبب الذي أنا فيه من الإسلام فقدت حياتي وعرضتها للخطر لا بيعتبر الذي وفي منا وبيسأل الله تبارك وتعالى يجزي من تسبب فيها خير الجزاء يقصد, يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم هو إلى هذه اللحظة يحمل هم الرسالة وهم الديانة يقول لي وقل لقومك من الأنصار لا بارك الله فيكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف إذا فيكم رمق وأدرك إنسان من رسول الله بغيته من الأعداء لا بارك الله وأسلم الروح هذا كيف تفسره لو لم يكن من قلب أحب الله تبارك وتعالى وصار حب الله جل وعلا أحب إليه من الحياة كذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن حرام أبي جابر أن الله تبارك وتعالى كلمه كفاحا يعني مباشرة وقال له تمنى قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأجاهد فأقاتل فيك فأقتل ثم أقاتل فأقتل ثم أقاتل فأقتل قال لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون هذا الخبر يدلك على أنهم عرفوا أن هذه الدرجة العظيمة أن تبذل المهج من أجل الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم ما يتمنى ومن أجل ما يسأل فتمنى لو يعود إلى الدنيا فيقاتل ويقتل وعبد الله بن حرام أو حرام بن ملحان يحكي عنه سعيد بن مسيب رحمه الله أنه خرج في بعض الغزوات فسمعه سعيد يقول اللهم إني أسألك أن نلقى عدونا وأن يحدث قتال وأن أقتل في سبيلك وأن تبقر بطني أو أن أقتل وتبقر بطني وتجدع أنفي ثم ألقاك يا رب فتسألني فيما هذا فأقول فيك يقول سعيد فلقوا عدوهم وحدث قتال وقتله وبقرت بطنه وجدعت أنفه وإني أرجو الله أن يبلغه الأخيرة وهي ثم ألقاك يا رب فتسألني فيما هذا يعني فيما هذا الذي حصل منك عرضت نفسك للقتل والتمثيل فأقول فيك حتى ترضى عني وعباد بن بشر رضي الله عنه يصلي وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا على المدينة مع عمار بن ياسر فيأتي مشرك أثناء صلاة عباد ويصيب بسهم وبسهم ثاني وهو يصلي ودمه يسيل ولا يقطع صلاته وبعد السهمين قطعها ونبه عمار فقال له لما لم تخبرني من أول سهم ليه سهم الأول لما ضربت ما نبهتني اسمع قال كنت أقرأ في آيات أتأمل فيهن ولولا أني خشيت أن يؤتى رسول الله من قبلنا ما قطعت صلاة كيف تفسر هذا كيف تفسر أن تترك الدور والأموال وأن يفارق الأهل والأحباب كل ذلك يفعل ويهاجر الإنسان يترك الأرض التي نشأ فيها وأمواله التي جمع وزوجه التي وآباه وأمه ويذهب إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى كيف تفسر هذا؟ شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله انتقد شعرا قيل في سيف الدولة سيف الدولة الملك المعروف الأمير المعروف قال بعض الشعراء يمدحه فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابه وليت الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق الترابه تراب الكلام هذا قال شاعر يمدح سفى الدولة الشيخ الإسلام يقول وهذا مما لا ينبغي أن يقال في مخلوق يعني المخلوق ما بده يقول له الكلام هذا لأنه في النهاية هو مملوك مربوب مخهور يعني هذا ينبغي أن يقال في حق من؟ رب العالمين الذي إذا رضي لا يضرك سخة الدنيا والذي يسعى الساعي لرضاه مهما كلف الثمن هو رب العالمين سبحانه وتعالى فهذه أيها الكرام كما قال من القيم أصل دين الإسلام بكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان وربنا وصف المؤمنين قال والذين آمنوا أشد حبا لله بعض العلماء في الأسباب التي ما هو كيف يحبك يعني كيف أصل إلى درجة أنال بها محبة الله قبل ذلك هل شغلك هذا المطلب؟ أيها الناس نحن في زمان وأنكم صادقين من كان لنا معه مصلحة في مؤسسة أو في حي أو في أسرتنا كان لنا معه مصلحة حرصنا جدا أن نسمع منه كلمات الثناء حرصنا جدا ونفرح كثيرا حينما يقال فلان ذكرك بخير فلان أثنى عليك فلان يقدرك فلان يحبك أقول فلان شخصيا أي شخصيا أنا يغدرني بغدرني أنت عندك معه بتراه رجل كامل ورجل الشعب الرزاق العباد سلك هذا المسلك وهو يشرح وهذه الأسباب أسباب الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله قال وهو يعلق على بعضها أن من طالع أسماء الله عز وجل الحسنى من طالع أسماء الله الحسنى أحب الله عز وجل ولابد يقول الشيخ ولله المثل الأعلى لو أن إنسانا أخبرك عن شخص من الناس أخبرك عن كرمه وصفاته وفضله ونبله وما زال يذكر صفات صفات طيبة في هذا الإنسان أنت ما رأيته لكنه ذكر فيه من الصفات الجميلة قال فإنك تجد محبة لهذا الإنسان ولو لم تلقه يعني أنت ممكن لما تلاقي تقول والله إحنا أحببنا قبل أن نشوفك لما سمعنا من اخبار جيدة وطيبة عنك يقول هذا في حق مخلوق مملوك مربوب فكيف في معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أسبابا منها تقوى الله عز وجل من الأسباب التي تنال بها محبة الله تقوى الله عز وجل وأنت تجد في كتاب الله إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين والله يحب المتقين أخبر جل وعلا أنه يحبهم من هم؟ الله سبحانه وتعالى وصفهم قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون هذه صفه المتقين وقال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على الحب إلى القرب واليتام والمساكن إلى قوله أولئك الذين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم شنو؟ المتقون هذه صفاته ليسوا قبيلة ولا طائفة ولا حزب ولا جماعة صفاتٌ من حققها كان من أهل التقوى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله هذا من أجمع ما قيل في التقوى والإمام الزهبي رحمه الله لما ذكر هذا الأثر علق عليه بما معناه أن خلاصة هذا أنه يجمع يعني هذا الأثر أن تعمل بطاعة يجمع بين العلم والعمل به العلم والعمل بالعلم والإخلاص في ذلك لله عز وجل بالتقوى أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله هذا العمل صح تعمل الطاعة وتترك المعصية على نور من الله هذا العلم تخشى ترجو ثواب الله تخشى عذاب الله هذا الإخلاص فأنت إذا تحركت ركابك إلى طاعة وسعت نفسك إلى قربه ليس في بالك إلا أن يرضى الله والثلاثة النفر الكرام الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغار هؤلاء من المتقين أحدهم بر والديه غاية البر وقدم برهما على زوجه وأبنائه وصبر على ذلك سهر ليلا طويلا كان صعبا على نفسه أن يوقظ والديه كرهت أن أوقظهما يوقظهما لماذا؟ ليشربا لبنا قم يا أبي قم يا, قم قم يا أمي خذي شربي لبنا قم يا أبي واشرب اللبن هذا كره هذا والصبية يتضاغون عند قدميه يستجدونه وبكاء الصبية يهز القلوب يهز القلوب النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد, الولد مجبنة مبخلة كل هذا ما جعله يحيد ولا ينصرف عن هذا الذي نصب نفسه إليه حتى طلع الفجر واستيقظا وشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه عمل صالح أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله لا, هم لا, لا لا لا يريد إلا أن يرضى الله فكانت فكان عاقبته, عاقبته حميدة يوم السد عليه باب الغار دعا الله فاستجاب الله له إن الله مع الذين اتقوا وآخر ترك معصية الله الذي وصل إلى مقام جلس من المرأة التي يحب مجلس الرجل من المرأة فقالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وتركت لها البال ترك معصية الله على نور من الله يرجو ثواب الله فتقبل الله منه واستجاب الله دعوته قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الآن كثير مننا زي ما ذكر الشيخ الألباني في مقام آخر قال حصل الناس أو حصل أهل السنة السلفيون حصلوا كثيرا في جانب التصفية معلومات ما عندنا مشكلة معلومات هنا أي واحد فيه يمكن يقول لك ده حديث معضل حديث منكر ده حديث لا يصح موقوفا يصح والوقف أشبه وابن أبي حاتم الرازي قال كده والذهب قال كده وجاء في الموقظة معلومات وهذا شرحه وطبعة المكتب الإسلامي أفضل من طبعة بيروت معلومات فيه ومنظومات قال محمد هو ابن مالك أحمد الله أحمد رب الله خير مالك معنظومات فيه موجود عمريط وكل فيه لكن بتجي المشكلة بين أن تعمل ولذلك كان انتباه السلف عظيما لدرجة أن الخطيب البغدادي صنف كتاب اقتضاء العلم العمل ألف كتاب كده أن العلم يقتضي العمل الشيخ الألباني قال حصل الناس كثيرا في باب التصفية ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى كثير في باب التربية والسبب الخلى الشيخ يقول كذا في هذا المجلس أنهم الظاهر الشيخ لما فتح الباب ليدخل طلاب العلم ازدحموا عند الباب ازدحاما شديدا الظاهر الزحم كده لدرجة الشيخ أنكر هذا فلما جلسوا كانت الكلمة لي في أول الدرس قال ازدحامكم هذا يدل على رغبة قوية و لكن أقول ووجه نصيحة لهم في هذا ليست القضية أيها الكرام في جمع المعلومات لا والله إنما القضية في العمل هذه هي الغاية الغاية من العلم ولذلك ذكر الخطيب في هذا الكتاب الذي أشرت إليه العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتهل وذكر خبر أبي الدرداء يقال يوم القيامة ويل لمن لم يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات والإمام الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة محمد بن الفضيل بن عياط محمد بن الفضيل بن عياط ولد الفضيل بن عياط قال وبعض الناس يفضله يعني محمد هذا بعض الناس يفضله على أبيه في العلم كان فيه ناس بيقوم يقول الفضيل لا محمد أعلم من, من أبيه قال الذهبي وهل العلم إلا ما كان عليه الفضيل تعليقة دي تعليقة لطيفة يعني العلم مقصود منه شنو مش العمل والفضيل نقب بعابد الحرمين بلغ في الزهادة والعبادة مبلغا عظيما ولذلك أقول لك قد تجد وأنت في زمن المقالات وزمن الشبهات وزمن الاضطرابات قد تجد بعض الناس قليل البضاعة من العلم أعني لا يحفظ كثيرا ولم يطلب كثيرا ولم يجلس كثيرا لكنك تراه ثابتا ثبات الجبال الرواسي لا يتأثر لهذه المقالات ثابت وترى آخر يحفظ عشرة أضعاف ما يحفظ هذا وجالس العشرات وتراه يضطرب وتراه يتذبذب ما السبب؟ السبب أن الأول عمل بعلمه فثبته الله ولذلك ذكر الشيخ بن عثمين من أسبابي من أسباب الزيادة في العلم العمل بالعلم وذكر عن بعض السلف من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم فالتقوى سبب عظيم في أن يحبك الله سبحانه وتعالى والله يحب المتقين من حققها نال هذه الكرامة العظيمة السبب الثاني من الأسبوع التي ذكرها القرآن العدل والقسط يقول الله تعالى وأقصط إن الله يحب المقسطين القسط العدل والفعل قصط الثلاث معناه ظلم وجر وأقصط معناها عدل ولذلك اسم الفاعل من قصط قاصط وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبة القاصط الظالم الجائر أما أقصط اسم الفاعل منه مقصط إن الله يحب المقصطين هؤلاء الذين التزموا هذه الخصلة العدل ولو كان على أقرب قريب ربنا عز وجل يقول ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتون آيات الله السعد رحمه الله يذكر إما في هذا أو في ما يشابه أن الله تبارك وتعالى يعلم المسلمين العدل في المقالات حتى مع الطوائف الكافرة ليس سواء, سواء ليسوا على درجة واحدة فبعيد جدا. عن محبة الله تبارك وتعالى الظالم سواء ظلم بالظلم الأكبر الذي لا يغفره الله وهو الشرك ده أصلا خائرية دائرة أو كان ظالما في أحكامه جائرا فيها فمن أراد أن يحبه الله فعليه أن يلزم جانب العدل المقصطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون فيما, فيما ولوا هؤلاء أهل العدل هؤلاء يوم القيامة على منابر من نور يحبهم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى أحد الناس وقد طلب منه الوصية قال أوصني قال أوصيك بثلاث كلمات نافعات جامعات لا تشرك به شيئا وَزُلْمَعَ الْقُرْآنِ حَيْثُ زَالِ انتبه إلى الثالثة وَاقْبَلِ الْحَقِّ وَلَوْ جَاءَ مِنْ بَعِيدٍ بَغِيْضٍ وَرُدَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ جَاءَ مِنْ حَبِيبٍ قَرِبٍ الأزمة الآن في هذا الباب كبيرة كم من إنسان عرف دعوة التوحيد وعرف طريق السلف لكنه إذا خالف إنسان شيخه ومن يحب من الأشياخ والعلماء في مسألة صعبة عليه ذلك وشق عليه وتعسف وحاول أن يوجد التأويلات البعيدة ليصحح مقالة من يحب هذا فارق وجانب خصلة العدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربها هذه صفة عظيمة يحب الله أهلها إن أردت أن يحبك الله كن مقصطا في أحكامك عبدالله بن رواحة كان يأتي بالخراج من خيبر وأراد اليهود أن يقدموا له رشوة ليجاملهم ويترك بعض حق المسلمين لهم قال أدوه له نديك حاجة كده وبعد ذلك لما تشيل حقك أدين زيادة على حقها فقال لهم اسمع هذه التربية لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي يقصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أبغض خلق الله إلي وقبل كده قال لهم تريدون مني أن أطعما أن أطعم السحت يا أبناء القردة والخنازير لقد جئتكم من أحب خلق الله إلي وأنتم أبغض خلق الله إلي وما يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أعدل بينكم يعني لو أنا أصلاً أصلم منه أصلمكم أنتم أنا أكرهكم يا أولاد القرود والخنازير أنا أكرهكم أنتم وأنا أحب النبي محبة ما في زيه في الدنيا أحب زيه لو أنا بظلم كنت أظلمكم أنتم اليهود مع جرمهم كأنهم اندهشوا من هذه القامة العظيمة وهذه القيمة العالية فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض يقصدونه بالعدل فأنت قد تمتحن من قريب حبيب قال كلاما خطأا وخالف خصما لك عدوا لك ويقال لك ماذا تقول صوفي مالي ضراوي حجبات وخاتي البركة هنا الترابحك والحسون خاتيني وهو واحد من ناسك احبابك اخوانك في قضية وكان الصواب معه بحجبات يضير كلامه صح شيخنا رأيك شنو في كلامنا انا قلت تقدي ووزول دكات كاي رأيك شنو ده ما اذا انت لا فوق علاقتك كويسة ستنسى هذه الشخص حتكون مع الله رباني ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حتقول كلامك أنت صواب صدقت وأنت الكذوب الضال المنحرف كلامك أنت صح وإنت أخونا كلاما غلط الله يقول لك كلام وضلاله ده كلام صحب لكن دي مقام ما, ما مقام ساهل ما مقام ساهل لا يمكن أن لك تنصر علي يا أبا مفروض تقف معي أنا مع الله عز وجل شيخ الإسلام تيمية في مصر يضرب يضربه المتصوف في الحسينية فيتسام أحبابه وإخوانه وتلاميذه ويجتمعوا في جمع عظيم وقالوا له نريد أن نذب إلى هؤلاء الذين ضربوك فنضربهم في بيوتهم فقال لا تفعلوا فلما كثروا عليه وأكثروا الكلام قال إن كنتم تريدون الله فكلوا الأمرا لله وإن كنتم تريدون نصري فقد عفوت عنهم وان كنتم تريدون انفسكم فانا بريء منكم وقد يقول ماجورين في ضرب هبل ده كله بتبلعله الاخيره كيف, كيف يكونوا ماجورين قال هم ما فعلو ذلك الا غيره على الديانه وظن منهم اني ابدل الدين واغير الدين فغضبا للدين فعلوا ذلك وهذه قد يجرون عليها الكلام بس نغره والله الله الشيخ ده والله عجيب يا اخي لكن ولا بني عنده يا اخي ولذلك شيخ الاسلام من الزاويه دي في ناس بيزعموا انه عدل او بيجي في محل زي ده بيقول لك لا اجل وصفه لانه هو جور في احكامه وظلم وتعسف في احكامه وهذا الشيخ الذي نصر في المقامات كلها وما لمجاش من شمل لا يعلم أن ابن تيميه ناظر اهدب فانقطع ابدا السبب شنو يا توفيق إلهي لأنه حقق العبودية وحقق هذه الخص العظيمة العدل والإنصاف حتى قال بعض خصومه ليت, ليت, ليت إخواننا يعاملوننا كما يعامل ابن تيمية ابن تيمية خصومه قالوا أريتك أنا صحابنا بيعاملون زين بابن تيمية بيعامل خصومه العدل إن الله يحب المغسطين كذلك ذكر القرآن الكريم ثالثا خصلة وأخبر أنه يحب أهلها فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والإحسان يشمل ناحيتين الناحية الأولى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن هذه المراقبة تراقب الله في خلوتك وجلوتك مع الناس وبعيدا من الناس تلاقب الله قال الإمام أحمد كثيرا ما يتمثل بقول القائل وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما ما عليه يغيب يتمثل بهذا فالإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك ترى والجانب الثاني الإحسان إلى الخلق إلى الوالدين إلى, إلى أهل العلم إلى الجيران إلى عامة المسلمين وأن أنصح لكل مسلم الله سبحانه وتعالى يحب هذا ومن ذلك الإحسان إلى عامة الناس في المقال وقولوا ها فقولوا لمن للناس للناس حسن عباس يقول لا أباليه أن أقول حسنا ليهودي أو نصرانين أو مجوسي لأن الله قال وقول للناس ما قال للمسلمين؟ ما قال للمؤمنين؟ قال للناس فهذا من الإحسان فالله تبارك وتعالى يحب من حقق هذه الصفة حقق صفة الإحسان يحبه الله وبها إن شاء الله ينال العبد محبة الله عز وجل ابن القيم قر والبخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء ابن سعد يقول لسعد أنت هنا رضيت أن تكون عرابيا والناس في المدينة يتنازعون الملك فقال أسكت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي مر معنا صح النقيه النقي من حقوق الخلق أموالهم أعراضهم دمائهم الخفي الذي له عبادة لا يعلمها إلا الله الشيخ الدكتور سعد الشيثي ذكر هذا الحديث وذكر هذه الفائدة إن الله يحب العبد التقي النقي وسبحان الله تفسير الحديث نقاء هنا بأن تسلم من الحرام ومن الشبهة ومن دماء المسلمين تكون نقيا من ذلك يناسب الفتن يناسب الفتن أن تلقى الله تبارك وتعالى نقيا لم تأكل حراما ولم تسفك دما حراما ولم تخط في أعراض المسلمين الخفي الذي له خبيئة من عمل صالح لا يعلمه إلا الله لا بد من هذا لا من ان يكون لك عملا لا يعلمه الا الله تفزع اليه وتتوسل الى الله تبارك وتعالى به عند المحنه والشده وكذلك مما جاء في السنه الحب في الله الحب في الله يعني من احب اخوانه في الله فان الله تعالى يحبه وجبت محبتي للمتحابين في. وجبت محبتي للمتجالسين فيها وجبت محبتي للمتباذلين فيها وجبت محبتي للمتزاورين فيها وفي المشهور أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا قال أين تريد قال أريد أخي فلان أزور ألك عنده نعمة ربها قال لا غير أني أحب في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك بحبك إياه هذه يا جماعة الآن كانت قديما أيام العافية كانت كثيرة وأعرف رجلا شيخا كبيرا نسأل الله تعالى أن يطيل عمره وفطاعته وأن يشفيه ويعافيه حدثوا أنه افتقد أو مرض بعض من هو في عداد أبنائه وربما كان في عداد صغار أبنائه ممن كان يحضر معه الدرس والمواعظ فسافر كسرت رجل هذا فسافر الشيخ الكبير هذا مسافة بعيدة ومكث معه أسبوعا يمارضه ويؤانسه ثمعت ليس لشيء إلا إلا في الله تبارك وتعالى نحسبه وننزكي على الله الآن نحن نزور يزور بعضنا بعض أحيانا لكن من هذا الذي يجعل نيته أزوره في الله لا لشيء إلا أني أحبه في الله أحبه في الله لعقيدته الصحيحة وعبادته الصالحة وأخلاقه الفاضلة ومعاملته الكريمة ولأنه يدين الله تعالى بما كان عليه رسول الله وأصحابه هذه المعاني لا لجاه ولا لمال ولا لاستطراف استطراف لا دي معاني أخرى في الله معاني حركك وحرك وجعل قلبك يميل إلى هذا الإنسان معاني مرتبطة برب العالمين ورضى الله سبحانه وتعالى قال ذكر إمام ابن القيم أن الأسباب الجانب لمحبة الله عشرة ابن القيم ذكر زيادة على ما سمعت الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانه قراءة القرآن لكن ليست أي قراءة إنما بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال عبد الله بن مسعود لا تنثروه كنثر الدقل ولا تهذوه كهذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة التدبر أيها الكرام هذا, هذا كلام الله عز وجل قرآن كلام الله إذا تفهمناه وتدبرناه عرفنا من كرم الله وفضله وإحسانه وجوده وواسع مغفرة ما جعلنا نحبه سبحانه وتعالى بعض السلف ذكر ابن كثير أن بعض الناس قرأ أو قال للجالسين معه قال لهم أين تجدون في كتاب الله أن الحبيب لا يعذب حبيبه ربعا في ناس بلغ بهم الجفاء درجة أحبك في الله دين قال ليك إلا يضاري وشو أحبك في الله كأنه قال له عيبة ولا عورة ولا الكلام عن الحب يعني لو قلت رضة المحبين يقول لك يا أخي المسائل دي يعني صحي لكن أيها الجلف أطلب دواء وصربك العافية ولا تحمل الناس على فضضتك وغلظتك وشدتك انت اذا كان كبدك غليظه ككبد البعير اطلب لها دواء لا تحمل الناس على لا عبد الله بن عمر يقول لي مجاهد ابن جبر رحمه الله اني لا احبك في الله ولو راك عمر لا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وهذا تابعي ف هذا مجلس مجالس العلم أين تجدون في كتاب الله أن الحبيب لا يعذب حبيبهم في القرآن أين تلقوا أذاني فالناس يعني سكتوا قال أما قرأتم قول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم يعني لو كنتم أحبابه ما أعذبكم وابن كثير احتج لهذا المعنى بحديث صحيح أن الصحابة كانوا مرة يركبون على خيولهم ومروا ومعهم رسول الله ومروا على صغير أمام الخيل فجاءت أمه مسرعة وأخذته بسرعة وقال عليه الصلاة أتعجبون منها كذلك الله جل وعلا لا يعذب حبيبه بالنار الله سبحانه لا يعذب حبيبه بالنار فهذا تدبر الحسن البصري رحمه الله يقرأ قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذابوا جهنم يقول الحسن انظروا إلى هذا الكرم انظروا إلى هذا الجود قتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة تدبر ولا لا الحسن البصري أخذ من الآية دي عظيم كرم الله انظروا إلى هذا الكرم انظروا إلى هذا الجود قتلوا أولياءه قد فتلوا حرقوهم بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة فكلما عظم نصيبك أيها الكرام أيها الأخ المبارك كلما عظم نصيبك من التدبر كنت سالكا لطريق تنال به محبة الله سبحانه وتعالى فأنت بين آية تجعلك تخاف وتسأل ربك العافية وأخرى تجعلك تطمع وترغب في رحمة الله تبارك وتعالى وهكذا تسير إلى الله بين الخوف والرجاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشين وللشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت رسالة قيمة اسمها الخلاصة في تدبر القرآن الكريم ذكر أسبابا تعين الإنسان على تدبر القرآن وتفهمه ابن قيم ذكر السبب الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض تريد أن يحبك الله حافظ على الفرائض ثم اطلب النوافل ودليله ما روى البقاري في صحيحه من حديث أبي هرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي إن الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب هذا الشاهد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترطته عليه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فالمحافظة على الفرائض ثم الإكثار من النوافل هذا هذا سبيل إلى إدراك محبة الله سبحانه وتعالى والشيء عبد الرزاق في شرحه لهذه الأسباب يذكر أن الناس الآن في هذا الزمن في بلية عظيمة بسبب وسائل التواصل هذه التي تجعل الإنسان يسهر ليلا طويلا وربما يسهر سهرا يخاف عليه من تضييع صلاة الفجر قال الآن الناس السلامة في شنو أنك تصلي الفجر حاضر قال دي ما انقبأ الآن في دي زماننا دياني أنت نام مبكرا وتنتبه للفجر مبكرا تصلي الفجر في جماعة قال يعني الزول لو صلى أربع أيام الفجر في المسجد قال دي ما انقبأ في هذا الزمان يتكلم فالناس الآن بحاجة إلى مجاهدة عظيمة للمحافظة على ماذا على الفرائض ولذلك هؤلاء, الذين هؤلاء العلماء العاملون الذين أدركوا قيمة الإيمان وطعم الإيمان كالحسن البصري وكسعيد من مسيب رحمهم الله إذا قرأت اخبارهم وجدت العمل بارزاً والحرص على الفرائض ظاهرا يقول سعيد لولدي وقد حضرت سعيداً الوفاة قال له والله ما أذل المؤذن منذ أربعين سنة إلا وأنا في الصف الأول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي الآن بعض الناس يضيع الزمان في المواقع وفي معلومات لا قيمة لا أحيانا ويضيع الفجر وربما ضيع غيره الشيخ بنباز رحمه الله ذكر بعض الشيخ قال كان قاضيا وكان من أشيخنا قال وقد سهلت مرة في بعض المسائل العلمية الشيخ ساهر في علم ففاتتني ركعة في صلاة الفجر الشيخ جمز موق قال فنظر إلي ثم قال بعد الفجر بعض الناس يجلس في سواليف حتى تفوته ركعة من صلاة الفجر الشيخ قال وعرفت أنه يقصدني شيخ وعرفت أنه يقصدني فلا أذكر أني فاتتني تكبيرة الإحرام بعد ذلك تربية هذه تربية على الفرائض ثم الإكثار من النوافق ولذلك ذكروا في أسبابي السقوط أسباب السقوط كيف الإنسان يسقط في باب الاستقامة أنه يبدأ بالنوافع النوافع قالوا كالحاشية للفرائض زي العملة للفرائض كده. كذا فإذا إذا تسهل الإنسان في الفريضة بعد ذلك في إذا تسهل في النافلة يتسهل في ماذا؟ في لكن من حضر مبكرا وصل أربعا قبل الظهر إذن سيصل الظهر في الصف الأول وصلى بعضه رقعتين إذن سيسبح التسبحات وهو جالس مطمئن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وهكذا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب اقرأ سيرة منشي اقرأ يا إخواني أصيكم أن تقرأوا في كتب التراجم كتب التراجم سير علم النبلاء صفة الصفوة حلية الأولياء البداية والنهاية والله ترى العجب العجب ترى أناسا كانوا أمامك يمشون على هذا الدين وعلى هذا الصراط والله لوما الرواية الصحيحة لا تكاد تصدق هذا الجهد الذي كانوا يبذلونه وهذه العبادة التي كانوا يفعلونها وهذا الحرص الذي كانوا يفعلونه أحدهم حضرته الوفاء فجعلت ابنته تبكي فقال يا ابنيتي لا تبكي فقد ختمتها القرآنة في هذه الزاوية أشار إلى زاوية في حجرته ثمانية ما تفكر طبعا هذه الساعة واحد, واحد يسمع كده يقول لك وكان في داعي يقول كده خله انت ختمتك مرة انت ختمتك مرة شيء الهم ما انت شيء الهم يقول لك يعني ما, عندي ما عندك احساس انت انت الآن عليه وتترحم عليه وتك سكت ختمتك مرة انت هذه ساعة يغلب فيها جانب شنو الرجاء. وعلى هذا حمل العلماء كلام الصحابة حينما يدخل أحدهم على عمر وهو طعين يموت عمر رأى مفارقة الدنيا ابن عباس يقول له حكمت فعدلت وليت مات رسوه عن راضي ليه يذكر له كذا ليغلي بجانب شنو لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسم الظنة من ربه ابن عائشة استاذا علي بن عباس قالت مالي وابن عباس عرفت أنه وجاء وأثنى عليها خيرا وقال لها كلاما طيما قالوا لي لي لي ليعظم جانب الرجاء في هذه الساعة فهذا الإمام بيطمي ابنته وكذلك هو هو يذكر من حاله ما يجعل يعظم الرجاء في الله لا تبكي يا بنيتي فقد ختمت القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف مرة تراجمهم وذلك الشعب الرزاق العباد يقول تراجم الرجال مدارس الرجال تراجم عبد المحسن عباد يقول تراجم الرجال مدارس الرجال أرى أن نقف هنا ونعلق يسيرا بعد العشاء ثم نفتح لكم بابا إن كان فيه مداخل أو سؤال حتى يتهيئ الناس للصلاة فلا يحسل أن نحبسكم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه جزاكم الله خير الحمد رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين وآله وأصحابه أجمعين ونواصل إن شاء الله باختصار في الأسباب التي ذكرها ابن القيم في منزلة المحبة السبب الثاني لي ذكره التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائط وذكر حديث البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه إلى قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والحرص على النوافل من صفة من أحبه الله ورسوله علي رضي الله تعالى عنه وهذه مسألة كنت أريد أن أنبهكم من ثبت عندنا أن الله يحبه كعلي ثبت عندنا أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا يجعلنا ندرس سيرته وأخباره وأعماله لأن هذا نال هذه الدرجة التي نسعى لها فننظر في حاله لعل لا ندرك مثل ما أدرك من محبة الله عز وجل علي رضي الله عنه لما ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة التسبيحات عند النوم إذا أويتم إلى فراشكما فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 34 قال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سائل ولا يوم الصفين قال ولا يوم الصفين يوم الصفين هذا يوم القتال قتال شديد يوم من الأيام الصعبة ومع ذلك ما ترك علي هذا الذكر الذي علمه إياه رسول الله ولا في هذا اليوم العظيم وما يزال وهذا يدل على الاستمرارية وما يزال عبدي يتقرب إلي يعني ليس مرة لا هذا دأبه وديدنه دائما السبب الثالث دوام ذكره على كل حال دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال ذكر الله ليس قاصرا على اللسان كما يتوهمه بعضنا أحيانا لا بالقلب تعظيما وإيلالا ومراقبة لله تبارك وتعالى باللسان تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وكذلك بأحوالنا كلها فالخشوع حال حسن يحبه الله عز وجل وكذلك الرحمة رحمة المسلمين يحبها الله جل وعلا فدوام ذكري على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا يعني على قدر المداومة على الذكر يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن القيم له في بعض المواضع كلمة يقول من أحب شيئا أكثر من ذكره صح ولا لا من أحب شيئا أكثر من ذكره الناس عادة من أنت الآن ممكن تستدل على أن فلان يحب التجارة بكثرة ذكره لها و... وتكراره لأخبارها وكذلك من كان يحب نوعا من الأطعمة والأشريبة والألبسة تراه مكررا له فهذا يدل كذلك محب الله عز وجل يكثر من ذكر الله والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه يقول بعد أن يضجع على يمينه على شقه الأيمن كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ينام على ذكر الله تبارك وتعالى ينام على اعتراف وإقرار بنعمة الله عليه صلوات الله وتسيماته عليه فدوام الذكر دوام الذكر ليس في حال دون حال بل دائماً والشيخ علي السبل حفظه الله ذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله جلس قريبا من إنسان وأنا أشكر هل هو الشيخ علي نفسه ولا غيره فقال الشيخ كان إذا اكل لقمة حمد الله يعني يأكل كده يقول الحمد لله يأكل يقول الحمد لله يشرب يقول الحمد لله, يشرب يقول الحمد لله, يشرب الحمد لله فقال له يا شيخ راك تفعل شيئا فلو أفدتنا هل فيه أثر فيه فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه الأكلة فجاء على على اسم المرة الأكلة أن يحمده عليه انظر لهذه الدرجة واحدة أحمد الله عليه والثانية أحمد الله عليه في ذكر دائم لله تعالى وهو من أكثر أهل العصر ذكرا لله حتى أنه ربما كان يذكر الله أثناء سماع الأسئلة والإجابات في نرعي الدرب الناس المتابعون لحلقة الشيخ بن باز ربما سمع وهو يذكر الله أثناء, أثناء سماعه من كثرة ذكر لله رب العالمين وإذا سئل عن الذكر إذا جاء سؤال عن الذكر كأن الشيخ يغتنم الفرصة يعني إذا جاء سؤال يقول أخبرنا عن الأذكار يقول نعم من الأذكار التي تقال بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد كأن الشيخ اغتنم هذه الفرصة ليذكر الله عز وجل وكذلك يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم الظالمين سبحان الله بحمدي عدد خلقي وزيناة عرشي وملاد كلمات الشيخ كأنه يغتنم هذا السؤال ليذكر الله تبارك وتعالى فدواب الذكر أيها الكرام والشيخ عبد الرزاق لما ذكر كتاب الوابل الصيب بن القيم قال يجب على كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب لعظيم فائدته ذكر في مقدمته سبعين فائدة للذكر أكثر من سبعين فائدة للذكر لذكر الله تبارك وتعالى والله تعالى كافأ الذاكرين له بذكرهم فقال فاذكروني أذكركم وقال إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. السبب الرابع اثار محابه على محاببك عند غلبة الهوى اصل اذا اذا ما في هوا اذا ما عندك هوا في في أمر لله فيه امر وهواك بخلاف امر الله هنا ما في مشكله صح اذا كان هواك في في محاب الله ما ربنا قال ومن اضل من اتبع هواه بغير هدى إذا كان هواك في محاب بالله عز وجل ما هي مشكلة لكن المشكلة وين أن تكون تهوى أمرا الله جل وعلا لا يحبه تريد أمرا والله تبارك وتعالى يكرهه هنا تأتي المحنة فأن يثار محابه على محابك عند غلبة الهوى قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فلابد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحب العبد ويريده فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يعني ما في الإنسان العبد المؤمن من أراد يوافق ربه في محابه ومساخته بعض الصحابة بلغه نهي عن أمر من الأمور قال لقد كان لنا فيه منفعة ولكن طاعة الله ورسوله أنفع طاعة الله ورسوله أنفع وقال معقل بن يسار لما طلق أحد الأنصار أخته وحلف معقل أن يردها إليه قال معقل فلما علم الله أنه يريدها وهي تريده أنزل الله لا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فقال معقل سمعا وطاعة لربي فنصدر انتهى الأمر الآراء والرغبات والمواقف القديمة كل ذلك ينتهي هذا محق أيها الكرام لأن من زم نفسه وخطمها بخطام الإيمان والتقوى كان سلس القياد لأوامر الله ورسوله لكن الذي يكون عنده هوى وهواه هذا يصعب عليه أن يخالف الهوى في أمر لله فيه مقال هذا الذي يحتاج إلى المجاهدة فإيثار محابي على محابك عند غلبة الهوى في الصحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء لأ من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يا عمر ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتى بأبيه ليسلم ووضع أبوه يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر رضي الله عنه فسئل سأله نبي الله ما يبكيك قال لما رأيت يد أبي في يدك تمنيت لو كان محلها يد عمك أبي طالب لما أعلم من حبك لإسلامه هذا مقام عالي جدا يعني هذا مقام عالي للغاية ولكنك بهذا وأمثاله تعرف كيف نال هذا الرجل درجة الصديقية خير الناس بعد النبيين رضي الله عنه الله الخامسه مطانعه القلب لاسماء الله الحسنى وصفاته ومشاهدته مشاهدتها وتقلبه وتقلبه في رياض هذه المعرفه وميادينها قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لما حصل ليوسف عليه السلام ما حصل من جمع شمله بإخوانه وأبيه وتوبتهم وندم وندمهم على ما فعلوا معه قال نبي الله يوسف فيما حق القرآن قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء قال ابن الكثير في تفسيرها يعني إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه إذا أراد الله جل وعلا بك خيرا هيأ لك الأسباب قريبا جاء بعض الطلاب معنا في كلية جبرة جاء يودعنا وقال لي مرافقه قبل هذا الطالب في الجامعة الإسلامية فودعناه وقلت لإخوانه بعد أن صرف ظني أنا لا أستغرب أن يقبل هذا الطالب في الجامعة الإسلامية لا أستغرب ذلك من جهتي أني عرفت من اخلاق هذا الطالب وجده وحرصه شيئا عظيما حتى أنه كان يتغيب أحيانا فلما سألنا قيل هذه الأيام يذهب ليعمل فيها بيده ليوفر ما يتوصل به وما يتصرف به من مال في المجيء إلى الكلية والرجوع منها ليس عنده في ظني ليس عنده كبير سبب أو عظيم سبب لكن أحسبه على خير وظني في ربي سبحانه وتعالى أنه أكرمه وأحسبه إن شاء الله محلا قابلا للعلم والله أحسبه ولا أزكي على الله أحد المقصود أيها الكرام مطالعة القلب لمعاني أسماء الله وصفاته يعني أنت حينما تتأمل هذه يعني دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم إذا تأملت وكان لك فقه في معانيها رأيت شيئا عظيما مطالعة القلب لاحظ ليس معلومة لا القلب يطالع ذلك القلب يطالع ذلك وهذا وأمثاله جعل شيخ الإسلام في بعض المواقع يقسم بالله أن الله تعالى ينصر المسلمين على التتر قيل له قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وذكر أنه عرف عن الله تعالى وعن صفاته وأسبائه ما يجعله يجزم أن الداء, الداء الدولة في هذه المعركة تكون المؤمنين مطالعة القلب لمعاني أعظم علم ذكر ابن القيم في مفتح دار السعادة أن أعظم علم وأجل علم هو العلم بالله وأسميه وصفاته وما سوى ذلك من العلوم فتبعوا له تبعوا لهذا العلم السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهر والباطنة قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجاره لاحظ دائما وكن دائما ذاكرا لنعمة الليالك في علمك وعملك في صلاتك في هدايتك في دعوتك في أمنك في سلامة بلادك في أي أمر شاهد نعمة الله عليك وذكر ابن القيم في طريق هجرتين أن الناس يدخلون على الله تبارك وتعالى من بابين قال أكثر الخلق يدخلون على الله تبارك وتعالى من بابي إحسانه ونعمه وفضلي وكرم وجودي كثير من الناس لما تسألوا سبب استقامي يقول لك يا خانا كنت في كرب وكذا والمرة سألت ربنا ربنا فرجع كربتي والله حمدت الله وقلت لازم أن أكون منها المصلين يعني نعمة من نعم الله ومنة من منن الله ساقته إلى ربه عز وجل قال والباب الثاني وهو باب, وهو باب خواص الخلق خواص الخلق وخلاصة العالم هو معرفة الله بأسماء وصفاته هذا باب الخواص يعرفون ربهم جل وعلا بأسماء وصفاته جاء في ترجمة معاذ من جبل رضي الله عنه أنه لما أصابه الطاعون نظر إلى طعنة في يده وقال يناجي ربه اللهم وعزتك وجلالك إني أحبك فاخنق خنقك مهما حصل لي من هذا الطاعون فأنا لا أتنكر لك ولا تبرموا من أمرك ولا تسخطوا على قدرك هذا محك عظيم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله لأخر يعرف الله يعرف الله بحكمته حتى إن فاتته بعض الأمور وذهبت عليه بعض المصالح التي يراها هو فظن في الله تعالى أن الله عليم وأن الله حكيم وربما صرف هذا الأمر لحكمة يعلمها الله ولا يعلمه فهو راض عن قضاء الله وقدره لا يتأفف ولا يتسخط الظانين بالله ظن السوء ذكر فيها في ذات المعاد أن أنها تشمل كل إنسان يرى أنه في حال ينبغي أو يرى أنه كان ينبغي أن يكون في غير هذه الحال ساكن في بيت يقول لك البيت أنا لا يناسبني يركب دابة يقول دابة لا تناسبني الزوجة يقول هذه أنا مفرد أن الزوجة حسن من كده وظيفة يقول أنا لا يحسن من كده هذا كأنه يقول هذا الذي قسم الله لي أنا استحق أكثر وبعض العام يقول لك ما بيستهل والله ما بيستهل ما يستهل ويكسر كراعه ما يستهل يعني شنو ما يستهل لأن حصل خطأ أو كيف ظلمه رب العالمين تبارك وتعالى أو كيف فالإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته عبد الله وانشرحها وتفقها في شريعة الله تبارك وتعالى يقول ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين قال كعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة هذه أجل نعمة أن يهدينا الله للاستقامة والهداية لعقيدة أهل السنة والجماعة يقول إن القيم دخلت على بعض أصحابي وأصحابنا وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال تأملت ما أكرم الله به ومن به من معرفة عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة وتأملت حال هذه الأهواء وهذه الفرق يعني ادأمل حالة المعتزلة والخوارب والجهمية والأهواء الكثيرة واستشعرت منة الله تبارك وتعالى بهدايتنا لهذا المنهج ففريحت حتى بكي إذا رأيت هؤلاء مرهم وانهاهم بعين الشرع مرهم وانهاهم لكن ارحمهم بعين القدر وتذكر لولا الله عز وجل لكنت مثلهم كان ممكن إنسان يكون جهم أو أشعر أو معتزل أو تكفير الله أكرمه والله من عليه فاشكر ربك على ذلك وارحم هؤلاء بدعوتهم إلى الله وبيان الحق لهم والدعاء أن يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الحق والفضيلة قال السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه انكسار القلب مش الجسد القلب بين يديه قال الشيخ الإسلام بن تيمية العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل شوف الكلمة العجيبة من شاهد الإسلام يمشي لربنا وهو يطالع منة الله عليه ويشاهد بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل هو شايف ربنا مكرمه منعم عليه ويرى أنه أن نفسه معيبة أنها مقصرة تعرف لاب واحد يقول لك يا خلا داري أديك نصيحة اتقل الله فيك غفلة يا أخي وفيك تفريط وأنا شايفك يعني اجتهيت في طاعة الله حافظ على كثير مننا يغضب ما يرضى يقول لك لا يقول لك شاف شنون تعال هذا الغضب دليل على أنك راض على عن نفسك إنت زعلان ليه؟ أنا نفسك راضي عنه وعاجباك لما قالوك مقصر زعلته كان بعض السلف لقي بعض السلف لقي أحد الناس بعض السلف فسبه وشتمه فقال له أنت من عرفني وما ستر الله أعظم قالوا أنت العرفتني أنت زول ما فيك فائدة وأنت كده وأنت كده قال أنت العرفتني وكمان في واحد ربنا ستر علي ده كمان من اللي قلت له كان متهما لنفسه ما بيستنكف عن نصيحة يا أخي وصيك أن والديك جزاك الله خيرا وأحسن إليك أنا لو كنت ببره ما شنو شنو ما أنا متهم نفسي بالتقصير إذن سأزيده ووصيك بالهمة في طلب العلم جزاك الله خيرا أنا ما رأى أنا لست راضي عن نفسي في طلب العلم فالشاهد العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة منة الله عليهم يعني هو يرى ما المن من الله عليه في كل أمر وخير نزل به وبالمقابل يطالع عيب نفسه وعيب عمله ما غير راض عن نفسه وذكر الشيخ الإسلام قال روى البخاري في الصحيح من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار يقول العبد فذكر الحديث فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك عليّ لمشاهدة المنة وأبوه بذنبي لمطالعة العيب عيب النفس والعمل قال قال فمشاهدة المنة توجب له المحبة والشكر لولي النعمة والإحسان ومطالعة عيب النفس والعمل توجب الذل والانكسار والافتقار في كل وقت وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى والإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحط دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه ويرى في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطلة فاقة تامة فقر يعني وضرورة كامل إلى ربه حاجة شديدة وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله ويتدركه برحمته وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيف فأصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين السبب الثامن الخلوة الخلوة وقت النزول الإله وتلاوة كتابه يقصد السحر ينزل ربنا إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا تخل بنفسك في هذا الوقت وهو نزول يليق بجلال الله وتلاوة كتابه ثم ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار يستغفرون هو البخاري المسلم من حديث أبي هرين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الحديث فهذه من من, من أعظم الأسباب خلوة بنفسك تقرأ كتاب ربك تسجد تصلي ثم تستغفر في آخر أمرك كما مدح الله هؤلاء الخيرة التاسع مجالسة المحبين الصادقين شعب عبد الرزاق علق قال هذا من باب حسن الظن وإلا لا نجزم نحن ولا نزكي أحد على الله مش لكن من نظن ونحسب أنه محب صادق نجلس بين يديه والتقاط أطايب ثمرات كلامهم وعدم الكلام إلا إذا ترجحت مصطحة الكلام وعلمت أن في مزيدا لحالك ومن فعل غيرك قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث ما أحببت العيش في الدنيا الغزو في سبيل الله ومكابدة الساعات من الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر في الصحيحين من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ولو بالآخر فليق الخيرا أو ليصمت العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب بين الله عز وجل يعني هذا الأخير هو أن يبتعد عن الأسباب التي تحول بينه وبين محبة الله الذنوب والمعاصي الكبائر كلها والشرك كله أي سبب يحول بينكم بمحبة رب العالمين احذروا مجالسة أهل الإجرام والفساد والشر وأهل الغفلة الذين يثنونك عن طاعة الله ويحجزونك عن مرضات الله ويفتنونك في سيرك إلى الله احذر هؤلاء جميعا هذه عشر أسباب ذكرها ابن القيم وهي كما تراها جامعة نافعة نسأل الله تبارك وتعالى بمني وكرمه وفضله وجوده أن يبلغنا هذه المنزلة الرفيعة ولبن رجب الحبل رحمه الله رسالة في المحبة حافلة بالأثار فيها أكثر من عشرة أبواب في معنى المحبة وما جاء في فضله في القرآن والسنة والأثار وكيف كان أهلها من السلف الصالحين والأئمة المهديين كتاب, كتاب عظيم ولبن القيم كذلك روضة المحبين ونزهة المشتاقين تكلم فيه وأشار إليه في عدد من مؤلفاته في هذا الباب نسأل الله حبه وحب من يحبه وحب عمل المقربون إلى حبه جزاكم الله خيرا ومبارك الله فيكم كان في بعض الأسئلة والأسئلة مدخلات في زمن قليل إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم ولا نطيل على الناس إن شاء الله نعم صحيح يعني إذا كان ربنا عز وجل أمر بالعدل والقصط حتى مع الكفار من باب أولى من باب أولى أهل الإسلام من باب أولى أهل الإسلام وما كسرت أعناق المخالفين بمثل الإنصف ذكر هذا المعنى علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومي ما كسرت أعناق المخالفين بمثل الإنصاف ابن حزم رحمه الله نافر انسان في مسألة وظفر عليه فيها ثم راجعها فوجد حديثا يشهد لصاحبه الذي نافره فأخذ الكتاب وقال أريد أن أذهب إليه وأدل على هذه الحجة في حجة غابة علي ماشا كله بأدل في الدليل يأيد كلامك وهو من هو ابن حزم رحمه الله وسبحان الله هذه الخصلة تجعل الإنسان يحصل له تصالح مع نفسه ويعيش في صفاء يعني ما يكون مشوش ضال نسأل الله يهديه ولا نبهته ولا نسبه ولا نشتبه أبدا, أبداً ونتمنى له الخير ونتمنى له هداية ولا, ولا نجعل المسائل الأعظم مما هي عليه أبدا يعيش الإنسان طيبا نس اقرأ ترجمة السعدي رحمه الله ترجمة السعدي اقرأها فيها ما كان عليه هذا الإمام من حسن خلق و عن اسباب كان باع كان ابعد الناس عن أسباب الفتن والخصومات وكان رجل عامه كان مع العامة يدرسهم ويعلمهم ويفتي ذكر الشاب رزاق انه كان مره ماشي في السوق الشيخ هذا شيخ عبد الرحمن السعدي فوجد انسان يضرب حماره ضربا شديدا الكلام اللي ذكره الشاب رزاق في شرح حديث لشرح الادب المفرد في عن ضرب الدابة في وجهها فقال الشيخ قال له يا أخي لا تضرب هذه الدابة هذا الضرب فقال قال له هذه لا تمشي إلا بالضرب قال لي ما تمشي إلا بالضرب قال لا ممكن أن تمشي بغير الضرب أنا الآن أريك قال فمسح الشيخ عليها ثم انتهر الحمار فمشى فقال له هذا حتى الحمار يعرف أنك عالم <تصفيق> الحمار ذاته عارفك عارف يعني هو برضو متهم حماره ما زال يعني يعني إذا السعدي جاملك لكن أنا بركز ليس غطيته شاهد رجل بهذه البساطة ما في مشكلة يعني طلاقة فشوف الشيخ بن بازر رحمه الله ورده على المخالفين رحمة واحترام وتقدير مع بيان الحق ونصرة الحق ما في مشكلة فالإنصاف خلق عظيم والعدل خلق عظيم ما حكم العمل في الشركة الصينية والله أنا ما بعرف الشركات دي ما عندي فيها معلومات قاعد أحول لدكتور هواري وإخوان المتخصصين عشان تصور ذاته قصة طويلة يعني كذب كذب كذب ما فيه الحكم على الشيء فرعاً تصوري أنا لا أعرف والله هذا نعم للدكتور خالد السبت حبيث الله بسهل عن كتاب الخلاصة في تتبر القرآن خالد السبت حفظه الله بقي سؤال فقط وننصرف إن شاء الله حتى لا نحبس الناس نعم يقول شنو يمي. يمين بالله يمين بالله كده ده حلف بالله يمين بالله يعني احلف يمينا بالله العظيم ده, ده, ده حلف بالله سؤال اخير تعرف من من آ... ايوه هناك اشرب الفرق بين التوبة والهداية التوبة العودة إلى الله والهداية معرفة الحق التوبة الأوبة والرجوع التوبة في اللغة معناها الرجوع والهداية علم ومعرفة التوبة قد تكون من ذنب إلى معصي إلى طاعة قد تكون من شرك إلى توحيد والهداية هداية علم هداه عمل هداه ثبات على, الـ على, الـ على الخير تهته الفرص آه. والله الظاهر الذروب والسيئات ما الفرق بينهم الظاهر الذم يطلق على السيء والسيء يطلق على الذنب والسيئه ما تسوء صاحبها يعني حتى لو في فرق فرق لطيف يعني اللي على ماذا استند الشيخ ابن باز في فتوى بدخول الأمريكا للمملكة من قطة خلاص يمكن أن تراجع فتواه يمكن أن تراجع فتوى الشيخ موجودة في مجموعة الفتاوى نحن الآن نبحث على ماذا اعتمدنا في إدخال الشيطان على قلوبنا الساعة الموجع الرأسة شو تقعين نحن هذا الشيطان يقول شيخ الستامن تيمية ونقل عالم بن القيم الملائكة لا تدخل قلبا فيه كلاب الشبهات وصور الشهوات وارتطنى الآن في ديننا يعني وارتطنى دين اتحلت دين تنحل اذن الله على كلي عندي سيارة اجرة واحيانا تأتيني مشاوير الى صلاة الافراح يعني الأصل في صلاة الأفراح إذا كان التودي لحضور عقد قراد لما فيه حاجة خلاص خلاص وأما إذا كان حفلة ما بيجوز إذا كنت تعلم أنهم يريدون الذهاب إلى حفل لا يجوز أو إذا منكرت متأكد أنت منه منكر ما بيجوز توديهم له الله قال ولا تعاونوا على إثمه سبحان الله من ملاحظاتي أن أعمال القلوب تقل فيها الأسئلة لأن القضية قضية عمل بخلاف المساء الأخرى أليس لو قلنا الجماعات الاستمعاء والكتاب السنة إلا أجيب لك درجة أسئل المطر. لكن كلام عن جوة ومشاكل داخلية لأنه يزيد بشيء لها ما رقبت لكن تعال جيب خ... الناس قالوا كله من وجوه والرد الكثير لكن هنا الآن علم لاعمل به الآن أتوب إلى الله الآن أعود إلى الله الآن أصلح حالي الآن أسعى من الآن لليل محبة الله تعالى أزاكم الله خير وضع